إذ النَّ الطَّاءِ فَتَانِ مِكُمْ أَ تَفشَل والله وَلهُمَا وَوعلَى اللهَّهِ خَلةَ وَكرِ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِن تَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُم أَن يَبْدَأَكُم رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنذِرِينَ فَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَسْتَقُوا يَأْتُوكُمْ مِنْ صُورِهِمْ هَذَا يُنذِرُكُمْ رَبُّكُمْ يُنذِرُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَنْ نَصَرَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ